وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مسرفوها إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا, وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأحدى مما وجدتم عليه آبانا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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقدهم لعلهم يرجعون بل متاعتو هؤلاء وابائهم حتى جاءهم الحق ورسول ورسول مبين ولما جاءه الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض استخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يدمعون ولو لا أن يكون الناس أم سواحدة لجعلنا لمن يكثر بالرحمن لمن يكثر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فيض وما عارد عليها يظهرون